والمجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يتر هل في ذلك قتم اللذي حجر ألن تركيك فعل ربك بعاد ربا العماد التي لم يخلقوا الذين جاروا فخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طلوا في البلاد فأكثروا فيها الفتاد فصب عليهم ربك ثوص عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه الظفر فقدر عَلَيْهِ الظفر فيقول ربي أهادا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا كَلَّهَا إِذَا بُسْكَ بِالْأَرْضُ بَكَّاً, بكاً فارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي لجنتي لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالده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 وما أدراك ما العطبة فك أو إطعامهم في يوم ذي مسغبة كتيبا زام قربة أو مسكينا زامت كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفسه وما تواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وتقياها فكذبوه فعطروها فدمتم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يرشى والنها تجل وما قال فذكر رأثا إن تعياكم لشدت أما من أطاع تقام وصدق بالحسن فتنويسه للسرى وأما من, من بخل وصدّنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يؤني عنه ماله إذا فربا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكما الذي كذب وتولى وسيجنبها الأفصى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ردعك رب ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يوطيك ربك فترضى ألم يجدك ياتي من وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ قَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمير لقد خلقنا الإنساد في أحسن الله أسفل سافرين. إلا الذين آمنوا من الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعض بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالطلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب أتغلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنصفا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى, حتى تأثيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في مقالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا جلزلت الأرض جلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ذرة خيرا يرى ومن يعمل متقال ذرة شرا يرى والعاديات صبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا بِهِ به نقعا بِهِ به الإنسان لربه يكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا مُحْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَأُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتور وتكون الجبال فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما لا الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم والله عرف إن الإنسان لا في إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصروا بالحق وتواصروا بالصدر ويل لكل همذة لمدة التي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لن فَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَهَا أَبَارَكَ مَ الْحُطَمَةِ مَا اللَّهِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَزَّدَةِ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكل للافقعيش إلى فيهم رحلة الشتاء الصعب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ولا يحفظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المال. فصل لربك عن حرب إن شأنك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا إذا جاء نصر الله والفطر وعيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تغوابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأغلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسجد قل لهم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أُلْعَدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا قَلَّ وَمِنْ شَرِّ ضَاقٍ إِذَا وَقَبْ ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعرض برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس